الم م ص إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ كِتَابٌ أُنذِرَ لَكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ لِتُنذِرَ به وَل الرَالمِين إاتَّدِعُمَااءُزِلَ إلَكُ مِرَِّكُمْ إتَّدِعُ ماءُذِلَ إلَكُم مَِبِّكُم وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِي قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ وَكَمْ من قرية أهلك مَا سَجَدَ أَبٌ نُدَايَاتٍ أَمْ هُمْ ق <تصفيق> إِلا أَمْ أن قَاالُ إَِّ كُنَّ ظَالِِمِين إِلَّا أَمْ أن قَالءِ النَّكَُّ ظَالِبين فَلَ نَسْأَلَََّّذينَ أُرْْسِلَ إلَيْهِم وَلَنَس أَلَمْ نُرْسِلِ الْمُرْسَلِينَ فَلَمَّا أَلَمَّ النَّذِيرُونَ إِلَى إِلَـهِهِ وَلَّى أَلَمْ نَجْعَلْ الْمُسْجِدِينَ فَلَنَقُصَّ عَلَيْهِمْ بعلم وما كنا وَافُ النائ وَالوذن يَمَائذن الحَف ق وَالورنُ يََّ إذ الحَف سمَن سَقُلَ موذهُ فَأولائِكَهُ ممُ وَمَنْ خَفَت مَ وَذُهُ فَأُولائِكََّلينَ خَطِرُ وَمَنْ خَفَث مَ وَذُ فَأُول إكََّذينَ خَطِوا خَصُِ أَنْ فُسَهُم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد متناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش ولقد متناكم في الأرض وجعلنا لَمَّا تَشْكُرُون قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثم اقول نال ملائكتي تسجدوا لادم فتجدوا ثم قول نال ملائكتي تسجدوا لادم فتجدوا فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين أجدوه الله